ألف <تصفيق> لا that <laughs> Thank um. Yeah, no. uh, فريقا نادى وفريقا أخطى عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشيطان Ooh. Mm -hmm. نفتاح لهم أبواب السماء الذين يصدون الله <تصفيق> قريب أمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا And I'm <laughs> learn and نعود فيها <تصفيق> إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا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 We فانهم لا وَقَالُوا انهم لا يؤمنون قد مس أبا تقول لفتحنا, عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء Yeah. Uh -huh. موسى يا فرعون قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فإذا هيّة لقَفُ ما يَفِكُونَ راقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا فَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَعْرُكُونَ كَيْفَ تَفْتَرِمُونَ وَلَقَدْ آخَذَ اللَّهُ بِالسِّنِينَ ونقص لفضيله <تصفيق> الدكتور قانوا مما تأتينا به من آيات لتسحرون بها فما نحن لك بمؤمنين. وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لفضيله كذبوا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فر فرعون وقوم وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل رفاءة على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل قال إنكم قوم يقتلون أبناءكم ويستحيون لساء Wat ik wel kan قال موسى لأخيهارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين من خر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقاً فلما أفاق قال سبحانك توبت إليك وأنا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في وتفصيلا وتفصيلاً لكل شيء فخ.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 <تصفيق> إذ تأتيهم حيثا Ever لفضيله <تصفيق> من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض, الأذنى يأخذون عرض هذا الأذنى وكذلك نفصل الآيات ولا أن لهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذين آتيناه ترجمة <تصفيق> نانسي مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث قصص القصص لعلهم يتفكرون لفضيله وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا 118. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يغزلون والذين كذبوا بآيات لا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متي أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ 117. وأن, وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 118. فبأي حديث Ik ben يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما لفضيله <تصفيق> الدكتور موسوعه <مت toys> النابلسي <التصفيق> <هي>. خلق من نفس واحدة وجعل منها وجعل منها زوجها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا No Ah! why We hebben een vrijheidssituatie aangepakt. We hebben een فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَمْ لَهُمْ أَعْيُونٌ يبصرون بها؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَلَهُمْ أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعيون يبصرون بها أم لهم الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم, لا يستطيعون نصركم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذي العفو وأمر بالنوف وأغار الضاني وإما ينزغنك من الشيطان Innen die nettekwu, الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمرون وإذا لم بِآيَةٍ قَالُوا قالوا لو نجتبيتا قل إنما Bye. What is ودون الجهر من القول. ودون الجهر من القول tekommen de Laflit. Inne niet 119. يكفرون عن عبادته ويسبحون